kunjana كل سنه بله فان ترجى ظهورا يا شعل نهلالا يغمرنا به نورا يغمرنا به نورا شهر الكرم والجود والرحمه والغفره دون الشهور بت ايام معموره ايام معموره احلى الذكر بيامه شهر التلاوه رسول الله احلى الصلاوات محلى الذكر بيام الشهر التلاوات على الرسول والله احلى الصلاوات جمع شملنا وبنور ربنا محلى هلالا جمع شملنا وبنور ربنا محلى هلالا في ايامك الصعبه كل ايام وسط الخيال تموت السابق الاحلام في السابق الاحلام يلي دخلتك الباب بالفرحه والبهجه نرتل فخر والله يشهد إلك الاسلام يشهد اليك الاسلام كل نفس بيامك نلنا السعاده حتى المنام في شهرك ذكرى عباده في كل نفس بيامك نلنا السعاده حتى المنام في شهرك ذكرى عباده بيتدنا لله دعينا محلى هلالا بيتدنا لله دعينا محلى هلالا قد جرت عندنا كل عام دا صمنا وبطبله المسحر يوم يذكرنا يوم يذكرنا يدق علينا الباب وينادي الاحباب نتجمع فرحه نفتح مجالسنا نفسح مجالسنا ما احنا الاكلتنا من بيت لبيت مدلع علي بالرحمه ينعاد يا ليل محلى الهكل يدنا من بات لا بيع مدلع علي بالرحمه ينعاد يا ليل يعود خير وجودا محلى هلالا والله يعود خير وجودا محلى هلالا تمرنا ايامه كلها مثل الطيوف نبدي معيلالك وبنصفك احنا ضيوف وبنصفك احنا بيوم مولد ابو محمد شبل وصيحه در وباخرك رحمه منه فضل هيعوضه فضل هيعوض ديك القدر تتلى العشر الاواخر باب السما يتفتح افرح يا صبا العشر الهوا باب السما يتفتح افرح يا صبا لما كيزيلا نلى فضيله ما احلى Thank <laughs> you.